بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا ردت الأرض ردا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة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 وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ كذبون لا اكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشربون عليه من الحميم فشربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أَفَرَأَيْتُم مَّا تَمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَمَا ظَنَّكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنْ نَحْنُ الْمُرْسَلُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أفرأيتم الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء دعلناه أدادا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شدرتها أم نحن المنشئون